يكفي عذاب الامس خلوني ارتاح يكفي عذاب القلب في كل ليله يكفي عذاب الامس خلوني ارتاح العين تدرف دمعها بليل الا فراح وانا جريح وعزتي لا العين تدرف دمعها بليل الا فراح وانا جريح وعزتي لا وانا جريح القلب وعزتي لا يكفي عاد العين تدخل معها بليل الأفراح ونجري حلقا وعزتينا العين تدخل معها بليل الأفراح ونجري حلقا وعزتينا أنا صبرت صبري ما فاد يا صاح تدري العنى والهام روحي تشيله أنا صبرت صبري ما فاد يا صاح تدري العنى والهام روحي تشيله أبكي وقلبي من شقال لعهجرا وحزني بيت جادت كل ليلة أبكي وقلبي من شقال لعهجرا أبكي وحزني تجادت كل ليلة وحزنيت جادت كل ليلة يكفي عذاب الآن صل وني أتاح يكفي عذاب الآن في كل ليلة سيدينا دناي نسن جمعها باليل الفرح في <تصفيق>